الزوج النازل سافر بزوجة أبيه فلا لا بأس لأنها محرم له وأما ما يظنه بعض العوام من أن الإنسان إذا أنقذ امراه من ألاك صار محرما لها فهذا ليس له أصل يعني يقول بعض الناس إذا غرقت امراه ثم جاء يساوي أنقذها أو شبت حريق في البيت فجاء انسان فانقذها يدعي بعض العوام أنه يصير محرما لها وهذا ليس له أصدر صحيح المحارم سبع بالنسب وسبع بالرضاء وأربع بالنصار أما الزوج فمعلوم أنه محرم لأنه زوج واللهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب الفضائل باب فضل قراءه القرآن عن أبي امامه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه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 الماني برحمه الله تعالى كتاب الى الصالحين كتاب الفضائل الفضائل جمع فضيله ثم بدأ بفضائل فضائل كتاب الله عز وجل فقال باب فضل قراءه القرآن والقران الذي بين ايدينا هو كلام الله عز وجل تكلم به سبحانه وتعالى حقيقه كلاما سمعه جبريل ثم تلاه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين وقال نزل به على قلبك لأن القلب هو محل الوعي والادراك والفقه لتكون من المنذرين وقال الله تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به وكان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على القرآن كان يبادر جبريل وجبريل يقرأ عليه يلقنه فيبادره اطراعا فقال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به يعني اسكت حتى يقرأ جبريل إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه يعني قرأه تبريل الذي هو رسول رب العالمين إلى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم فإذا قرأناه فاتبع قرانه يعني قرأه بعده ثم ان علينا بيانه يعني لا تقاطع تبريل في قراءته فهذا القرآن تكلم الله به جل وعلا وهو يتكلم به سبحانه وتعالى إذا, إذا أراد أن ينزله كما قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وهذه الجملة جمله جمله ماضيه يعني انها فعل ماض قد سمع يدل على تقدم كلام هذه المراه وعلى تاخر كلام الله تعالى في قصتها وشأنها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير وقال تعالى وإذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال هذا في أحد يقول إذ غدوت من اهلك إذن فالغدو سابق على كلام الله تعالى هذا فالله جل وعلا يتكلم ما تشاء بما شاء كيف شاء ولا يحب لنا أن نقول إن كلام الله تعالى في كلامنا يعني أن صوته بالقرآن كأصواته كلا لكنه يتكلم بالحروف التي نتكلم بها فهذا القرآن الذي بين ايدينا هو الحروف التي نكون منها كلاما وهو كلام الله عز وجل المعنى واللف كله كلام الله هذا هو ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف وأئمة أهل السنة أن القرآن كلام الله وأنه منزل من عنده وأن الله تكلم به حقيقة وأنه تلقاه عنه جبريل ثم نزل به إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم على قلب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم دي قوة عند العرش مكين مطاعم ثم أمين فهو أمين عن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل به على أمين البشر جبريل أمين الملائكه ومحمد أمين البشر وكلاهما أمين على وحي الله عز وجل هذا القرآن له فضاء عظيم فضاء عامة وفضاء في آيات وصور خاصة مثلا الفاتحة في السبع المتاعي وهي أم الكتاب آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله وهل أم جرا في آيات أو, أو, أو, أو صور لها فضاء خاصة أما القرآن عموماً فله أيضاً فضل عام، وهذا يوجب لنا أن نحرص على القرص على تلاوة كتاب الله هذا وجل ليلا ونهاراً، لأن الإنسان لا تلقى كلام الله صار له بكل حرف في كل حرف عشر حسنات، كل حرف، الحرف الواحد من الكلمة له فيه عشر حسنات. فمثل قل هذه فيها عشرون حسن لانها حرف القاف واللام اعوذ هذه اربع كلمات اربع تحكم فيها أربعين حسن يعني ثواب جديد ما يتصوره الإنسان إذا قرأ هذا الكتاب العزيز, العزيز العظيم الذي لا فيه الباطل من بين ولا من خلفه تنزيل من حكيم الحميد وينبغي للإنسان إذا قرأ القرآن أن يترسل فيه، وأن لا يتعجل عجلة توجب سقوط بعض الفروف فإن بعض الناس يهده هدا حتى يسقط بعض الحروف هذا ما كما قلت، لا بد من بيان الحروف لكن التجويد المصطلح عليه ليس بواجب تجويد المصطلح عليه في التجويد هذا ليس بواجب لكنه من كمال تحسين الصوت. الواجب ان لا تستتحرف من الحروب ولا شدة من الشدات وأما قواعد التجويد المعروفة فهي من باب التحسين والتكميل وليست من باب الواجبات ولهذا يضعف القول بأن التجويد واجب وأن من لم يتوج القرآن آثم، لأن هذا قول ضعيف جدا ضعيف قال القرآن أمره لله محمد دين واضح لا تسقط حرفا من حروفه وأما مراعاة قواعد التجويد فليست بواجبة لكنها من باب تحسين الصوت في القرآن واعلموا أن القرآن أول ما نزل نزل على سبعة حرف مع حرف واحد، لأن الناس عرب من قبائل متعددة ولهجات مختلفة تعرفون ان الواحد إذا أراد أن يتكلم بلهجة غيره يصعب عليه ويشق عليه فكان من رحمة الله عز وجل أن جعل القرآن على سبعه احرف كل يقرأ بلهجته من العرب تقي على هذا إلى زمائق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كله وفي عهد ابي بكر وفي عهد عمر في عهد عثمان صار الناس يقرؤون على لهجاتهم فصار في هذا اختلاف واللغة القرشيه كانت غلبت على جميع اللهجات بعد أن تطور الإسلام وصارت الدوله كل خلفائها من قريش غلبت اللغه القرشيه غلب حرف قريش على جميع اللغات فلما خاف أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أن يختلف الناس في كلام الله وأن تؤدي هذه الأحرف السبعة إلى شقاق ونزاع أمر رضي الله عنه أن نوح القرآن على حرف واحد ألا وهو حرف قريش أي لغة قريش فجمع القرآن على حرف واحد على لغة قريش وهو الذي نقرأ به الآن ثم أمر بسائل مصاحف فأحرقت احرقوها لئلا تبقى فيفتتن الناس بها فكان في ذلك مصلحة عظيمه وفضيلة لأمين المؤمنين عثمان رضي الله عنه لا تنسى فنسأل الله تعالى أن يزيه عن المسلمين خيرا وأحث نفسي وإياكم على تلاوه كتاب الله لا تسوك القرآن لو بشه مرة تقرأه كله أو بالشهر مرتين أو بالشهر أربع مرات أو بالشهر عشر مرات وهذا أدل ما يكون من الكمال أن تحفظه كل ثلاث أيام هذا أفضل ما يكون وإن رأيت أو لم يتيسر في الأسبوع مرة أو في عشر أيام مرة أو في الأسبوعين مرة أو في التاسبيع مرة أو في الشهر مرة المهم لا تهجروا لا تهزر لأنه كلام رب عز وجل ولا يزيدك إلا نورا في القلب وبصيره في العلم والله محفظ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب الفضائل باب فضل قراءة القرآن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه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 على سيارة الفضائل باب فضل قراءة القرآن هكذا في رياض الصالحين للنوة رحمه الله وقد سبق لنا شيء من الكلام على ذلك الدرس الماضي أما اليوم فدفع نبي موامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن فأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقراءة القرآن وأطلق فقراءة القرآن مستحبة كل وقت وعلى كل حال إلا إذا كان الإنسان على حاجته يعني يبول أو يتغوط فلا يقرأ القرآن لأن القرآن محترم معظم فلا يقرأ في هذه الحال وكذلك إذا كان الإنسان مع أهله حالة معه فإنه لا يقرأ القرآن لكنه يقول عند جماعه بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه إذا كان يوم القيامة جعل الله سبحانه وتعالى ثواب هذا القرآن شيئا قائما بنفسه شخص يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى فإن, فإن القرآن إذا تلاه الإنسان محتسبا فيه الأجر عند الله فله بكل حرف عشر حسنات ومش ومثل وحديث بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قرأ القرآن وعمل به فإنه يأتي يوم القيامة يتقدمه سورة بقر جوال عمران يحاجان عن صاحبهما يوم القيامه ولكن الرسول قيد في هذا الحديث قراءه القران بالعمل به لان الذين يقراون القران ينقسمون الى قسم قسم لا يعملون بالقران فلا, ي... فلا يؤمنون باخباره ولا يعملون باحكامه هؤلاء يكون القران حجه عليه وقسم اخر يؤمنون بأخباره ويصدقون بها ويعملون بأحكامه فهؤلاء يكون القرآن حجه لهم يحاج عنه ومطيامه لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال القرآن حجه لك أو عليك وفي هذا دليل على أن أهم شيء في القرآن العمل به ويؤيد هذا قوله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه اليكم مبارك ليتدبروا آيات وليتذكر أولو الالباب ليتدبروا آيات يعني يتفهموا معانيها ويتذكر أولو الألباب يعني يعملون بها وإنما اخر العمل عن التدبر لأنه لا يمكن عمل بلا تدبر إذ أن التدبر يحصل به العلم والعمل فرع عن العلم فالمهم أن هذا هو الفائز من أنزال القرآن أن يتلى ويعمل به يؤمن بأخباره ويعمل بأحكامه يمتثل أمره يجتنب نهيه فإذا كان يوم القيامة فإنه يحاج عن أصحابه يوم القيامة وفي هذا دليل على أن الترتيب بين سورة البقرة وآل عمران والنساء هو على ما في المصحف الآن يعني البقرة ثم آل عمران ثم النساء وأما حديث حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم آل عمران فإن هذا نسخ بالترتيب الأخير حيث جعلت آل عمران قبل النساء ولهذا اتفق الصحابة رضي الله عنهم على أن آل عمران بعد سورة البقرة فهي بينها وبين سورة النساء والله موفق نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحديث في باب فضل قراءة القرآن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتساتع فيه وهو عليه شاق له أجران متفق عليه قال الله رحمه الله تعالى فيما نقله في كتابه ريال الصالحين باب فضل قراءة القرآن يعني عثمان من رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه الخطاب للامه عاما فخير الناس من جمع بين هذين الوصفين من تعلم القرآن وعلم القرآن تعلمه من غيره وعلمه غيره والتعلم والتعليم يشمل التعلم اللفظي والمعنوي فمن حفظ القرآن يعني صار يعلم الناس القرآن تلاوة ويحفظهم إياه فهو داخل في التعليم وكذلك من تعلم القرآن على هذا الوجه فهو داخل في التعلم وبه نعرف فضيله الحلق الموجودة الآن في كثير من البلاد ولله الحمد في المساج حلق يتعلم الصبيان فيها كلام الله عز وجل فمن ساهم فيها بشيء فله أجر ومن دخل أولاده فيها فله أجر ومن تبرع وعلم فيها فله أجر كلهم داخلون في قول خيركم من تعلم القرآن وعلم والنوع الثاني التعليم المعني يعني تعليم التفسير, يعني تعليم التفسير أن الإنسان يجلس للناس يعلمهم تفسير كلام الله الزوجات كيف يفسر القرآن والقرآن كما نعلم متشابه تجد أحيانا بعض الآيات تتكرر بلفظها مثل أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلط عليهم ومواهم جهنم وبئس المصير هذه تكررت بلفظها في سورتين في سورة التوبة وفي سورة التحريم وكذلك كثير من الآيات يتكرر في القرآن متشابه فإذا علم الإنسان غيره كيف يفسر القرآن واعطاه القواعد لتفسير القرآن فهذا من تعليم القرآن وليعلم أن القرآن الكريم ليس كغيره من الكتب من حيث التفسير يعني أنه لا يجوز للانسان ان يفسر القران بهواه ويحمل الايات على ما يريده هو كما يفعل اهل الالحاد في ايات الله عز وجل من اهل التعطيل وغيرهم يحملون الآية على غير ما اراد الله مثلا يقول في قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا يقول وجاء امر هذا حرام لا يجوز لأن الذي يفسر القرآن إنما يشهد على الله أنه أراد كلامه وهذه عظيمة منهينة لو كنت تفسر كلام عالم من العلماء لعد ذلك جناه إذا فسرته بما تريد أنت فكيف بكلام رب العالمين ولهذا جاء في الحديث من قال في القرآن برأيه فليتبوى مقعده من النار فالواجب أن الإنسان يتحرك من أن يقول معنى الآية كذا وكذا وهو لا لكن إذا كان طالب عين وتكلم بمعنى الآية عند من هو أعلم منه على أساس أنه سيرشده إذا أخطأ فلا بأس ومن ذلك ما يلقى في الاختبارات يلقى للطالب مثل فسر الآية كذا وكذا فيكون الطالب ليس عنده ذلك في تلك الساعه استحضار لمعناه فهل يفسرها بما... بما عنده؟ يقول نعم لأن هذا يختبر ولا ي... و... وإذا أخطأ اخطا فعنده من ينبده لكن يتحرى الصواب أما الإنسان الذي يفسر لا على هذا الوجه وهو ليس عنده علم فإنه لا يجوز له أن يقيم على هذا لأن كلام الله عز وجل ليس تغير أما هذه دعاش رضي الله عنها ففيه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أخبر أن الماهر في القرآن مع السفر الكرام الضرر الماهر الذي يجيد القرآن يفطن هذا مع السفر الكرام الضرر وهؤلاء السفر الكرام الضرر هم ملائكة كما قال تعالى في صحف مكرمه مربوعة مطهره في أيدي السفر كرام الضرر فالماهر مع الملائم وأما الإنسان الذي يتتعث في القرآن ويتهجاه وهو عليه شاق فله أجران الأجر الأول أجر التلاوة والأجر الثاني أجر التعب أجر التعب والمشقة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة أجرك على قدر نصبه يعني على قدر التعب فالذي يتتعث في القرآن ويشق عليه له أجرا أجر التلاوة هو اجر قراءة القرآن لكن الأول أفضل منه لأن الأول مرتبة وعظيمة فرق بين إنسان له مرتبة عالية وإنسان دون ذلك لكن له أجر ونضيب مثلا لهذا ولله و و والثواب ليس له نظير لكن لو أن رجلا له شرف وسيادة ومنزلة عالية في الناس لكن دراهمه قليلة وانسان اخر آخر وضيع للناس الناس لس له قيمة لكن عنده درهم كثيرة الأول أفضل فالمهم أن الماهر في القرآن المجيد فيه مع السفرة في الكرامي درهم واما الذي يتلو القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجرام إذن تالي القرآن ليس بخاسر مهما كان رابح على كل حال واللهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المعلف رحمه الله تعالى في سياق الحاديث في باب فضل قراءة القرآن عن أبي موسى بشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل, كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحمضرة ليس لها ريح وطعمها مر متفق عليه هذا الحديث ساقه المولد رحمه الله في باب فضل اتراعة القرآن برياض الصالحين في بيان أحسان الناس في النسبة للقرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أمثلة للمؤمن والمنافر المؤمن إما أن يكون قارئا للقرآن أو غير قارئ فإن كان قارئا للقرآن فمثله كمثل, كمثل الترجع يعني الثنج ريحها طيب وطعمها طيب فهذا المؤمن الذي يقرأ القرآن لأن نفسه طيب وقلبه طيب وفيه خير لغيره الجالسة معه خير وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل الجليل الصالح كما كمثل حامل المس اما أن يبيعك أو يحذيك أو تجد منه رائحة طيبة فالمؤمن الذي يقرأ القرآن كله خير في ذاته وفي غيره فهو كالأترجة لها رائحة طيبة ذكيه وطعمها طيب أما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فهو كمثل التمره تمر طعمها حلو ولكنه ليس لها رائحة كرائحة الفرجية، يعني ليس لها رائحة ذكية بيئة <تصفيق> لا رحلها ونفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ريحها لأنه ليس بريح ظاهر بيئ وإن كان كل شيء له رائحة لكن, لكن ليس رائحتها ذكية تجذب الناس لكنها حلوه طيبة هذا المؤمن الذي لا يقرأ القران إذن فالمؤمن القارئ القرآن أفضل بكثير من المؤمن الذي لا يقرأ القرآن يعني ما لا يقرأه يعني لا يعرفه ولا يتعلمه ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة لها رائحة طيبة لكن طعمها مر لأن المنافق في ذاته خبيث لا خير فيه والمنافق هو الذي يظهر أنه مسلم ولكنه ق... ولكن قلبه كافر والعياذ بالله هو الذي قال الله فيه ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون يوجد منافقون. يقرؤون القرآن قراءه طيبه مرتله مجوده لكنهم منافقون وليات بالله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في الخوارج يقرؤون القران لا تجاوز حناجرهم هؤلاء والعياذ بالله ضرب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لهم مثلا بالريحان في حوض طيب وذلك بما معهم من القران وطعمها مر وذلك لخبث طويتهم وفساد نيتهم المنافق الذي لا يقرأ القرآن ضرب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم له مثلا في الحنظله الشريعة طعمها مر وليس لهذه هذا, هذا المنافق الذي لا يقرأ القرآن لا خير فيه طعمه مر ولا سمعه القرآن ينتفع الناس به هؤلاء هاد هذه اقسام الناس بالنسبه لكتاب الله عز وجل فاحرص يا اخي المسلم على أن تكون من المؤمنين الذين يقرؤون القران وياتون حق تلاوته حتى تكون كمثل الشجره رائحه طيبه وطعم طيب اللهم موفق نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب فضل تراس القرآن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا فتنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم وقال المال رحمه الله في كتابه لعض الصالحين في باب فضل قراءة القرآن فيما نقله عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان الله يضع يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع اخرين يعني معناها ان هذا القران ياخذه أناس يتلون ويقرؤون فمنهم من يرفعه الله به في الدنيا والاخره ومنهم من يضعه الله به في الدنيا والآخر فمن هذا ومن هذا من عمل بهذا القرآن تصديقا باخباره وتنفيذا لأوامر واجتنابا لنواهي واهتداءاً بهدي وتخلقا بما جاء فيه من الأخلاق وكلها اخلاق فاضلة فإن الله تعالى يرفعه به في الدنيا وفي الآخر وذلك لأن هذا القرآن هو أصل العلم ومنبع العلم وكل العلم وقد قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات أما في الآخرة فيرفع الله به اقواما في جنات النعيم يرفع درجات في جنات النعيم ويقال للخارئ اقرا ورطل واصعد وله الى منتهى قراءتني صعودا في الجنه على المنفقه واما الذين يضعهم الله به فقوم يقرؤونه ويحسنون قراءته لكنهم يستكبرون عنه والعياذ الله لا يصدقون بأخباره ولا يعملون بأحكامه يستكبرون عنه عملا ويجحدونه خبرا إذا جاءهم شيء من القرآن قصص عن الأنبياء السابقين أو غيرهم أو عن اليوم الآخر أو ما عشفه ذلك صاروا وعيادوا بالله بشك في ذلك ولا يؤمنون بل في قلوبهم مرض مرتابون والعياذ بالله وربما تصل فيهم الحاد إلى الجحل مع أنه القرآن وفي الأحكام يستكبرون عن احكامه لا يقومون بأمره ولا ينتهون عنه هؤلاء والعياذ بالله يضعهم الله في الدنيا وفي الآخرة ولا بد أن يكون عمرهم خسارة حتى لو فرغ أنه أن الدنيا زانت لهم وتزخرفت فإنما آلهم إلى الخسار وعياذه ولكن ربما يمهل لهم ويملأهم وتنفتح عليهم الدنيا ولكنه كل من فتح عليهم شيء من زهرة الدنيا فإنهم لا يزدادون به إلا خسارا الله ويوم, ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون يعني ربما يمل الله تعالى الكاء الجاه المستكبر وتزدان له الدنيا لكنه لا يزيده ذلك إلا إثما وخسارا في الآخرة والعياذ بالله فالحذر الحذر أن تكون من القسم الثاني الذين يضعهم الله تعالى بهذا القرآن من القسم الأول الذين يرفعهم الله تعالى بالقرآن جعلنا الله وإياكم نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب فضل قراءة القرآن عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا فثنتين رجل ناتاه الله القرآن فهو يقوم به آنَ الليل وآنَ النهار ورجل ناتاه الله مالا فهو ينطقه آنَ الليل وآنَ النهار متفق عليه. هذا مسند عارضينه المليبر رحمه الله تعالى في باب فضل القرآن في كتاب رياض الصالحين في ما نقله عن ابن عمر رضي الله عنهما. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين الحسد قال العلماء إن معناه هنا الغبطه يعني لا, لا شيء فيه غبطه إلا في هذين الثنتين وذلك أن الناس يغبط بعضهم بعضا في أمور الدنيا وفي أمور الاخره فتجي مثلا بعض الناس يغبط هذا الرجل هنا أعطاه الله المال والأولاد والأهل والقصور والسيارات وما أشبه ذلك يقول هذا هو الحظير هذا هو الحظير هذا هو المعتبط وما أشبه ذلك يحسد يغبط بعض الناس على ما اتاه الله من الصحة هو الله على ما اتاه الله من الصحة وسلامه البنية وغير ذلك يقول هذا هو الحظير يغبطه على أنه له شرف وجاه في قومه إن قال سمع وان عملت تبع فيقول هذا هو الحظير لكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين ان الحظير الذي يغبط من حصل على احدا هاتين الأول الاول اتاه الله تعالى الحكمه القران فهو يقرأ يقوم به اناء الليل و اناء النهار اتاه الله القران حفظ القران وفهم القران وعمل بالقران اناء الليل والنهار يقوم به يفكر ماذا قال الله عز وجل عن الصلاه فيقول ان الله قال اقيموا الصلاه فيقيمها ماذا قال عن الذكاء؟ قال إن الله يقول آت في الذكاء فيؤتيه. ماذا قال الله عن قال الله تعالى: وعبد الله ولا به شيئاً وبالوالدين يستان. ماذا قال عن ثلاثة الأرحام؟ والذين يصلون ما أمر الله به يصل فيصل رحمة. ماذا قال عن الجيران؟ قال الله تعالى: والجارد القرب والجارد الجلوس وإلى إلى آخر. تجدو يقوم بالقران انا الليل والنهار هذا هو هذه هي الغبطه هذه هي الغبطه وهي الغنيمه وهي الحظ لان هذا يبقى والثاني رجل اتاه الله المال يعني اعطاه الغنى صار غنيا فهو ينفق المال انا الليل وانا النهار ينفقه يعني في سبيل الله فيما يرضي الله عز وجل أي شيء يرضي الله ينفق ماله فيه في بناء المساجد في الصدقات على الفقراء في عانف المجاهدين في عانف الملهوفين وغير ذلك المهم لا يجد شيئا يقرب الى الله الا بدل ما له فيه ليل ونهارا ليس ممسكا وليس مبذرا ليس ممسكا فيبخل ولا مبذرا فيغلو ويذيب بل هو ينفقه لله وبالله وفي الله مخلصا لله مستعينا به متمشيا على شرعه هذا هو الذي يفقد اما الذي عنده شيء من الدنيا حظ من الدنيا اموال يتمتع بها كما تتمتع البهيمه بالعلف ثم يذهب عنها هذا ليس محسولا ولا يرسد على هذا لأن هذا المال تالي أو مطلوب عنه لكن الذي ينفق ماله في سبيل الله هذا هو الذي يبقى وفي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يقوم بإنه انا الليل والنهار دائما يجعل اعماله كلها مبنية على القرآن يتمشى بهدي القرآن وانه ينبغي لمن آتاه الله المال أن يؤدي حقه ويقوم بواجبه وينفقه حيث كان انفاقه خيرا والله نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحديث في باب فضل تلاوه القران عن البراء بن عازم رضي الله عنهما قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن متفق عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرى حوفا من كتاب الله فله حسنة والحسنات بعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف رواه التلمذي وقال حديث حسن صحيح مناعي نهاية رمالية النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل قراءه القران ما يدل على فضل قراءه القرآن من الاحاديث السابقه واللاحقه فمن ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رجلا كان يقرأ في سوره الكهف وسوره الكهف هي السورة التي بين سوره الاسراء ومريم هذه السورة من فضائلها أن الإنسان إذا قرأها يوم جمعة أضاء له من النور ما بين جمعتين وفيها قصة وعبر قصها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكان هذا الرجل يقرأ القرآن فغشيه يعني غطاه شيء مثل الظله كأنه أمام كلما قرأ نزل كلما قرأ نزل من فوق وجعلت الفرس وهي مربوطة بالشطانين جعلت تمين تنفر من هذا الذي طأت فلما, فلما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال تلك السكينه نزلت لقراءة القرآن لأن السكينة تنزل عند قراءة القرآن إذا قرأه الإنسان بتمهل وتدبر فإن السكينة تنزل حتى تصل إلى قلب القادر فينزل, فينزل الله السكينة في قلبه هذه القصة من كرامات الأولياء الأولياء لهم كرامات لكن ليس لكل ولي كرامة وإنما يؤتي الله سبحانه وتعالى بعض الأولياء كرامة تثبيت له وتصديق لما كان عليه من الحق وهي يعني كرامات أمور خارقة للعادة يعني لا تأتي على وفق عادة خارقة للعادة يجريها الله عز وجل على يدي بعض أورئات تكريم له وتثبيت له وتصديق لما هو عليه من الحق وهي في نفس الوقت معجزة للرسول الذي يتبعه هذا الولي، وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الخوارق ثلاثة اقسام يعني ليش لتفز عن عادة تنقسم إلى ثلاثة اقسام قسم آيات من وقسم كرامات للأولياء، وقسم إهانات من الشياطين. يجريها الله على خلاف العاده على على. أي الشياطين وعليه بالله وعلامة ذلك أن الذي تحصل له هذه الخوارق إما ان يكون نبيا اوليا للرحمن أوليا للشيطان ومن المعلوم أنه بعد وفاة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تكون كرامة معجزة ابدا لأن النبوة انقطعت ولكن رسول الله وخاتم النبي بقي الكرامات وبقي الاحوال الشيطانيه والشعوذات والصحب وما اشتهى الكرامات علامتها أن يجليها الله عز وجل على يد رجل صالح من اولياء الله واولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى ألا, الا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون فاذا جرى شيء خارق للعاده على يد رجل صالح مؤمن تقي معروف بالخير قيل هانه كرام القسم الثالث الصفر والاحوال الشيطانيه وهذه تجري على الطواغيت وأولياء الشياطين الذين يدعون أنهم أولياء ويلعبون بعقول السفهاء وعقول العامة تجد الإنسان يكبر عمامته ويوسع كمه ويطيل لحيته ويعرك جبهته على الأرض ليظهر عليه أثر السجود وما أشبه ذلك من اللعب بعقول الناس؟ ثم يستخدم الشياطين لاغراضه الخاص فتخدمه تقدم له البعيد وربما تحمله في الهواء ويقين في الهواء في أول يوم عرفة ثم حملته الشياطين حتى ادرك الناس في عرفة هذا من زمان وهم يعبون بعقول الناس هؤلاء الشياطين وإن كانوا يفعلون هذا الشيء فانهم لا فانه لا كرامات والكرامات والاهانات ألف فيها العلماء كثيرا ومن احسن ما ألف كتاب الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان لشيخ سامي بن تيميه رحمه الله ذكر فيها أشياء كثيرة من كرامات الاولياء واشياء اخرى من اهانات الاعداء يذكر أن مسيلمة الفذاب مسيلمة الفذاب الذي خرج في اليمامة في في عارض الرياض وادعى أنه نبي جاء أنه جاءه قوم فقالوا له إن عندنا بئرا غار ماؤها ولم يبق منه إلا قليل. وطلبوا منه أن يأتي إليها لاجل أن يبرد عليه كما كان رسول عليه وسلم والسلام إذا شكوا إليه قلة الماء يسر الله على يديه صلى الله عليه وآله وسلم أن يمدع الماء من, من تحت اصابع فجاءوا إلى مسلم الكذاب وقالوا إن البئر غار ماءها ولم يتق فيه إلا قليل فجاء الى البئر يقولون انه مج فيها مدة من الماء في هذا البئر ولما مج فيها الماء غار الماء الموجود فيها وكان يتوقعون ان الماء يجيش ويغفر ويرتبع فاراهم الله عز وجل ايه لتكذيب هذا الرجل هذا لا شك انه امر خارق للعاده ليس من العاده ان الانسان يمت الماء في بئر ليس فيها إلا ما هو ثم يغارب هذا خلاف العاده لكن الله أجرى ذلك إهانة له فعلى كل حال إذا رأيت من شخص ما يكون خارقا للعاده فإن كان مؤمنا تقيا يعرف بالصلاح والاستقامة فهذه من كرامات الأولياء وإن لم يكن كذلك فهي أحوال شيطانية من الشياطين أو سحر يسحر أعين الناس لأن السحر قد يسحر الأعين حتى ترى المتحدث ساكن متحركا فها فهاهم سحرة فرعون ألقوا حبالا حبالا عادية وعصيا القوها في الأرض ثم سحروا أعين الناس حتى جعل الوادي كله حياته وثعابينه حتى موسى عليه الصلاه والسلام اوجس في نفسه خيفه فامره الله تعالى ان يلقي عصاه فالقى عصاه فاذا هي مبين حي عظيم فجعل تمشي على هذه الحبال والعصي تلقفها وتتركها فعرفوا انه صادق لأنه تهم كل سنة فاذا تلقف ما تكون الحاصل أن هذه الذله التي حصلت لهذا القارئ التي كان أقرى رسولتك هذه كرامة الله وهي شهادة من الله عز وجل في الفعل على أن هذا القرآن حق تنزل السكينة قراءته وتلاوته نسأل الله تعالى أن يفعنا وإياكم به وأن يجعله حجة لنا وقائد لنا إلى جنات النعيم معلمني عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح هذه في بيان فضل قراءة القرآن وثوابه الحديث الأول عن عبد الله المسعود رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنه والحسنة في أشد ثم بين ذلك في قوله لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن حرف، الحرف ولام الحرف وميم الحرف فتكون ثلاثة فيها ثلاثون حسنة وكذلك بقية الكلمات كلمات القرآن العظيم إذا قرأه الإنسان ففي كل حرف من كل كلمة أشحسنا وهذه نعمة عظيمة واجر كثير فينبغي الإنسان أن يكسر ما استطاع من تلاوه في كتاب الله عز وجل وليس بلازم أن تكون قد حفظت القرآن كله فقر ما في السر. حتى لو فرض انك لم تحفظ الا سوره الفاتحه و جميعا وتبارك وماش كل القران فيه حتى ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم اخبر بان من قرأ قل والله احد فكانما قرأ ثلث القران واخبر انها تعدل ثلث القران كذلك ايضا الحديث الذي بعده بين الرسول عليه الصلاه والسلام ان الجوف الذي ليس فيه شيء من القران كالبيت الخرب يعني أن القرآن يعمر القلب ويجعله مستنيرا بالعلم وبنور الكتاب العزيز واذا فقد القرآن من قلب العبد فانه يكون كالبيت الخرب والعياذ بالله ليس فيه خير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 والتحذير عن تعريضه للنسيان عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها متفق عليه واعلمي عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقولة إن آهدها عليها أم سكها وإن أطلقها ذهبت متفق عليه. المعلق النووي رحمه الله في كتابه الصالحين باب الأمر بتأهّد القرآن والتحذير من تعريضه للنساء. يعني ان كتاب الله عز وجل اذا من الله عليك فحفظته فتعهدت اخره تاخرا اخوانك اذا من الله عليك فحفظته فتعهد وذلك لانه اي القران الكريم كما شبهه النبي صلى الله عليه واله وسلم كالابن في عقلها يعني كالبن المعقوله ان تعاهدها الإنسان امسكها وإن اطلقها ذهبت وضاعت وقد أقسم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في أرث أبي موسى العشر رضي الله عنه تعاهدوا هذا القرآن فوالذي بي نفسي بيده له أسد تفلة من الإبل في عقله فينبغي لك أن تجعل لك حزبا معينا تتعاهده كل يوم مثلا تقول كل يوم أقرأ جزءا فتحفظ القرآن في شهر أو جزئين فتحفظه في خمسة عشر يوما أو ثلاثة فتحفظه في عشرة أيام إلى سبعة أيام إلى ثلاثة أيام تعاهد هذا حتى لا تنساه وقد ورد, ورد حديث في التحذير من نسيانه لمن أهمله وأما من نسجه بمقتل الطبيعة فإن ذلك لا يضر، لكن من أهمله وتغافل عنه بعد أن انعم الله عليه بحفظه فإنه يخشى عليه من العقوبة فأنت يا أخي إذا من الله عليك بالقرآن فتعهد في بتلاوته تكرار التلاوة وكذلك ايضا بالعمل به لأن العمل بالشيء يؤدي إلى حفظه وبقائه ولهذا قال بعض العلماء قال قيد العلم بالعمل به فإن العمل بالعلم يقتضي بقاءه لأنه لا يجل على قلبك وعلى جوارفك فإذا صار هكذا فإنه يبقى ينسى أما إذا أهمل فإنه يضيع وينبغي لمن قرأ القرآن أن يقرأه بتدبر وتمهل ولا يحب له ان يسرع السرعه التي توجب اسقاط بعض الحروف لانه اذا اسقط بعض الحروف فقد غير كلام الله عن موضعه وحرفه اما العجله التي لا تستوجب سقوط الحروف فانه لا باس بها والله موفق قال رحمه الله تعالى باب استخدام تحسين الصوت بالقران وطلب القراءة, من وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أدن الله لشيء ما أدن ما لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به متفق عليه وعن ابي موسى الأشعره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود، متفق عليه وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لو رأيتني وانا استمع لقراءتك البارحه في آداب القراءة باب استحباب تحسين الصوت بالقراءة وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع إليه هاتان مثلتان المثلة الأولى استحباب تحسين الصوت بقراءة القرآن وتحسين الصوت بقراءة القرآن ينقسم إلى قسمين أحدهما تحسين الأداء، تحسين الأداء بحيث يبين الحروف ويخرجها من مخارجها حتى يبدو القرآن واضحا بينا فلا يدغي ولا يحدث شيء من حروف لأن لا ينقص شيئا مما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والثاني تحسين الصوت يعني النغمة. نغمس الصوت يحسن يحسن صوته بداية وكلاهما أمر مطلوب ولكن الأمر الأول الذي هو تحسين الأداء لا ينبغي المبالغه فيه والغلو فيه بحيث تجد الرجل يقرأ القرآن يتكلف ويحمر وجهه ويتكلف فيه وفي الإدغام وفيما أشبه ذلك فإن هذا من إقامة الحروف المتكلفة ولكن لتكن قراءته طبيعية ويبين فيها الحروف والحركات هذا هو المطلوب وأما وأما, وأما الغلو والمبالغة فإن هذه ليست بمطلوبة وبه نعلم أن تعلم التجويد ليس بواجب تعلم التجميل ليس بواجب لأنه يعود إلى تحسين الصوت بدون غلوب ولا مبالغه فهو من الأمور المستحبه التي يتوصل بها الإنسان إلى شيء مستحب لا إلى شيء واجب. وأما القسم الثاني وهو تحسين الصوت فهذا قد يقول قائل حسن الصوت ليس باختيار الإنسان لأن الله تعالى هو الذي يمن على من يشاء من عباده فيعطيه حنجرة واسعة وصوتا جيدا طيبا فيقال نعم الأمر كذلك ولكن يحسن الإنسان الصوت بالتعلم لأن حسن الصوت غريزي ومكتسب، فلا يزال يقرأ يقرأ بصوت حسن حتى يتعلم ويؤدي بصوت حسن ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به أذن قال العلماء معناه استمع يعني ما استمع الله لشيء من الأشياء التي يسمعها جل وعلا مثل استماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به يعني نبي والانبياء هم أفضل طبقات الخلق يتغنى بالقرآن يعني يقرأه بصوت حسن يجهر به يعني يرفع صوته به فهذا هو الذي يأذن الله له أي يستمع له جل وعلا فهو جل وعلا يستمع له لأنه يحب يحب الصوت الحسن القرآن والأداء الحسن ثم ذكر حديث أبي موسى الاشعري رضي الله عنه وهو عبد الله بن قيس أحد خطباء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن, أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استمع إلى قراءته ذات ليلة فأعجبت فقال, فقال, فقال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم لابي موسى لقد اوتيت مزمارا من مزامير آل داود وآل داود يعني لذلك داود عليه الصلاة والسلام داود عنده صوت حسن جميل رفيع حتى قال الله تعالى يا جبال اوبي معه والطيب فكانت الجبال ترجع مع جاوود وهو يتم الزبور لحسن صوته تجاوبه الجبال أحجار جاملة وكذلك الطيب تؤوب معه سبحان الله تأتيك إذا سمعت قراءته تجمعت في جو السماء وجعلت ترجع معه يا جبال اوبي معه يعني رجع معه والطير يعني كذلك أمرنا الطير بذلك فكانت الطيور والجبال إذا سمعت إلى قراءة داود الزبور قامت ترجع معه ولهذا قال, قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لأبي موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود يعني صوتا حسنا كصوت آل داود يقول أبو موسى لما قال للرسول لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحه قال لو علمت أنك تستمع أو قال تسمع لحبرته لك تحبيرا يعني كنزين أحسن أحسن مما سمعت قال العلماء وفي هذا دليل على أن الإنسان لو أحسن حسن صوته في القران لاجل أن يتلدد السامع ويسر به فإن ذلك لا بأس به ولا يعد من الرياء يعني لا يقال هذا الربي حسن صوت حذير. عشان الناس يتلذذون بقراءته يكون رياء بل هذا مما يدعو إلى الاستماع لكلام الله عز وجل حتى يسر حتى يسر الناس به ولهذا يوجد بعض الناس إذا ضاق صدره استمع إلى قراءة انسان حسن القراءه حسن الصوت وهذه هي متوفره الان في اشخاص لبعض القراء الذين لا تتلكون القراءه واصواتهم حسنه وادائهم حسن اذا استمع الإنسان اليهم لا يكاد يمل لأن كلام الله له التاديب اذا جاء من انسان حسن الصوت وحسن الاداء فيستفاد من هذا من هذا هذه هذين الحديثين انه ينبغي للانسان أن, أن يقرأ القرآن على أكمل ما يمكنه أن يقرأه عليه من حسن الصوت وحسن الأداء ونسأل الله تعالى أن يجعلني واياكم ممن يقيم حروفه وحدوده حتى يكون حجة لنا لا عليها والله مرحبا نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءه من حسن الصوت والاستماع لها عن البراء بن عازل رضي الله عنهما قال سمعت, رسول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه متفق عليه وعن أبي لبابه بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يتغن بالقرآن فليس منا رواه أبو داود بإسناد جيد وعد بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن فقلت يا رسول الله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 متفق عليه نروي هذه الحديث في بيان استفاضه تحسين الصوت والقراءه في القران الكريم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فقرأ والتين والزيتون قالهما سمعت قراءة أحسن من قراءته أو قال صوت أحسن من صوتي وهما وكلاهما صحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس صوتا بالقرآن وهو أول واولى من يقبل في قوله فيما سبق في الحديث ما أذن الله ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس صوتا بالقرآن وأحسن الناس أداء في القراءة لأن القرآن عليه أنزل والقرآن هو خلق عليه الصلاه والسلام وفي هذا الحديث دليل على أن صلاة العشاء لا بأس أن يقرأ فيها بقصار المفصل لأن التين من قصار المفصل ولكن الأكثر أن يقرأ فيها من أوساطه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر معاذ بن الجبل أن يقرأ فيها بسبح اسم ربك الآلى وهلافات تحديد غاشية والليل إذا غشى والشمس وضفاة وما أشبه ذلك لكن لا حرج أن يقرأ بقصار المفصل كبتين وإذا زلزلت وما أشبه وكذلك أيضا حتى النبي صلى الله عليه وسلم على التغني بالقرآن فقال من لم يتغن بالقرآن فليس منه قال العلماء وهذه كلمة لها معنى المعنى الأول من لم يتغن به أي من لم يستغن به عن غيره بحيث الهدى من السوار فليس منه وهذا شك أن من طلب الهدى من غير القرآن أضله الله والعياذ بالله والثاني من لم يتغنى أي من لم يحسن صوته بالقرآن فليس منه فيدل على أنه ينبغي الإنسان أن, يتغنى أن يحسن صوته بالقرآن وأن يستكفي فيه عن غيره. واما الحديث الثالث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم طلب منه أن يقرأ عليه قال له عبد الله المسعود أقرأ عليك وعليك أمزح فقال إني أحب أن أسمعه من غيره لأن الإنسان الذي يستمع قد يكون أقرب إلى تدبر القرآن من القارئ القارئ تجده مركزا على أن لا يخطئ في القرآن والمستمع يتدبر ويتأمل ولهذا قيل القارئ حالب والمستمع شارف يعني القارئ يحلب الناقة أو الشاه والمستمع شارف هو الذي يستفيد المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب من عبدالله مسعود أن يقرأ عليه فقال أقرأ عليك القرار وعليك المسلم قال إني أحب أن أسمعه من غيره فقرأ بسورة النساء حتى اذا جاء الى قول الله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد يعني كيف تكون الحال فقال حسبك الان يقول فالتفت فاذا عيناه تذرفان يبكي عليه الصلاه والسلام ان يعتابه يوم القيامة شهيدا على امته لانه يؤتى يوم القيامه كل أمة بشهيد من كل أمة بشهيد الأنبياء شهداء العلماء شهداء لأن العلماء واسطه بين الرسل وبين الخلق هم الذين يحملون سريعة الرسل إلى الخلق فهم شهداء العالم يشهد بأمره أمر أعلى وأمر أسفل الأمر الأعلى يشهد بأن هذا حكم الله والامر الأسفل يشهد بأنه قد بلغ الناس لأن العالم مبلغ فمثلا يقرأ آية يقرأ حديثا ويقول للناس معناها كلا اعملوا بها فيشهد عليه فهو شاهد من طرفي طرف أعلى وطرف أسفل طرف الأعلى أنه يشهد لأن هذا حكم الله فالله إلى العباد والعسفل أنه يشهد أنه بلغ الناس إياه فقامت عليهم الحجة فيوم القيامه يؤتى من كل أمة بشيء أول ما يشهد الرسل ونشهد أننا بلغنا رسالة ربنا إلى إلى خلقه ويؤتى على هذه الامه يؤتى من هذه الأمة بمحمد صلوات الله وسلامه عليه يستشهده الله فيشهد أنه بلغ مع أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم استشهد ربه في أكبر مجمع للمسلمين في ذلك اليوم وفي ذلك الوقت في يوم عرفه لما خطب الناس الخطبة الطويلة البليغه العظيمة قال على هل بلغ قالوا نعم قال اللهم مشهر على هل بلغت قالوا نعم قال اللهم مشهر على هل بلغت قالوا نعم قال اللهم مشهر لما وصل هذه الايه بكى عليه الصلاة والسلام لانه تصور هذه الحالة تخيلها حالا عظيمة كل امه جاثيه وكل أمة تدعى إلى الكتاب كل أمة جاءت على الركاب من شدة الهول وعظمة كل أمة تدعى إلى الكتاب اليوم في الزون ما كنتم تعمدون ولهذا قال في الآية الكريمه التي وقف عليها عبدالله المسعود يومئذ يود الذين كفروا لو تسوا بهم وقف يعني يودون ما بعثوا ولا قدروا ولا يقتمون الله حديثا فكيف إذا جئنا أن كل أمتهم شهيد وتئنابك على هؤلاء شهيدة نعم نعم يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوابهم من الأرض ولا يقتمون الله حديثا يودون أنهم بقوا في الأرض أو أن يكونوا ترابا ولكن لا ينفعهم ولهذا قال ولا يقتمون الله حديثا فالمهم انه يجوز للانسان من, نأخذ من هذا الحديث أنه يجوز للانسان أن يطلب من شخص قارئ أن يقرا عليه ولو كان هذا القارئ اقل منه علما لان بعض الناس يعطيه الله تعالى حسن صوت وحسن اداء وإن كان قليل العلم فلا باس ان تقول له قل لا جزاك الله خيرا اقرا عليه إما أن تعين له ما يقرأ وإما أن تدع الامر إليه فتستمع تتحمل الله وفي هذا الحديث بركة القرآن أنه ينتبع به الطارئ والمستقر ولا شك أن القرآن أعظم الفتض بركة وأفيدها وأصلحها للقلب وارضاها للرب نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين يعملون به ظاهرا وظاطنا يموتون عليه ويحي... ويحيون عليه إذا كان الإسان محتاج للحديث فلا يفتح الراجع على القرآن ولا المسجد اما اذا كان فارغ ويستمع فهذا طيب لكن ما عباد الله مش المهم ان نسال اذا كان عندك شوط يتكلم لا تفتح القران القران اعظم من ان الناس يتحدثون ويهجرونه هذا من هجر القران انك هل يقرا وانت مشتغل بشؤونك وتتكلم مع الناس اما أن تستمع والا اغلق الامر واسع الحمد لله قال رحمه الله تعالى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 إنك قلت لوعن منك أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته رواه البخاري السلام عليكم ورحمة الله في كتابه رياض الصالحين ساب الحس على سور من القرآن وآيات معينة وفيما سبق ذكر الحث على القرآن عموما أما هذا الباب ففي ذكر آيات وسور معينه لها فضل خاص ومن ذلك سورة الفاتحة فهي أعظم سورة كتاب الله ولهذا تسمى أم القرآن يعني والأم هو الذي يرجع إليه الشيء فسورة الفاتحة ترجع إليها معاني القرآن كله معاني القرآن كله ولذلك أوجب الله قراءتها في كل ركعه من الصلوات فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا صلاه لمن لم يقرأ في أم القرآن أو بكاتحة الكتاب وهذه السورة لها خصائص منها ان الانسان اذا قرأها على مريض فانه يشفى باذن الله لكن بشرط ان يقرأها بايمان مؤمن يعني يقرأها وهو مؤمن بانها رقيه نافعه والشرط الثاني ان يقرأها على مريض مؤمن ايضا يصدق بانها رقيه ونافعه ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم بعث سريعة فنزلوا على قوم فاستضافوهم ولكن القوم لم يضيفوهم فسلط الله على سيدهم أي سيد القوم اللدغته أقرب وتأذى منها هذا شديدا فقال بعضهم لبعض اذهبوا إلى هؤلاء الرهض لعل فيهم قارئا يقرأ فجاءوا إلى السرية وقالوا لهم إن سيدهم لدغتوا أقرب فهل منكم أحد يقرأ؟ قالوا نعم لكن ما نقرأ عليكم إلا إذا قطيتون مكافأ غنما فقالوا معظيم فتقدم احد فتقدم أحد القوم من الصحابة فجعل يقرأ على هذا الرجل يقرأ سورة الفاسة وهو أشد ما يقوم من الألم من لذة العقرب فقرأ عليه فقام الرجل الذي كأنما نشط من عقال يعني كأنه, كأنه بعير فك عقاله ليس به بأس فأعطوهم الغنم ثم قال بعضهم البعض نخشى أن تكون الغنم حرام لا نأكل منها حتى نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما وصلوا المدينة وأخبروا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لهم قال خذوها واضربوا لي معكم بسهم يعني ادعوا لي سهما منها وإنما قال ذلك تطيبا لقلوبهم وإلا فهو عليه الصلاة والسلام في غنى عن هذا لكن تطيبا لقلوبهم وبياناً محل هذا الشيء ثم قال للذي قرأها وما يدعيك أنها رطية فإذا قرأ الإنسان على مريض مؤمناً بانها رقيه والمريض مؤمن كذلك لأنها نافعة بإذن الله فإن الله تعالى ينفع بها نفعا عجيبا هذا من فضائل سورة وهي أعظم آية في أعظم سورة في كتاب الله كما في هذا الحديث اللهم والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب الحث على سور وايات مخصوصه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قراءه قل هو الله احد والذي نفسي بيده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 وعنه رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر, له فذكر ذلك له وكان الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده انها لا تعدل ثروت القران طواه البخاري الله تعالى فيما نقله من الاحاديث في باب على سور معينة من كتاب الله في فضل قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أكفوا أحد هذه السورة تسمى سورة الإخلاص لان الله سبحانه وتعالى اخلصها لنفسه فلم يذكر فيها شيئا إلا من أسماء الله وصفاته. وأيضا من قرأها مؤمنا بها معتقدا لما دلت عليه فإنه مخلص مخلص لله عز وجل ساري من الشرك هذه سوره كلها اسماء لله وصفات قل هو الله احد يقال ان المشركين سالوا النبي عليه الصلاه والسلام وقالوا انسب لنا ربك يعني ما نسبوا من أي يعني كانهم يقولون ما من, من هو ابن الله والعياذ بالله او انهم سالوه من اي شيء هو ان ذهب او فضه او ما اشبه ذلك فانزل الله هذه الايه هذه الصوره قل هو الله احد احد يعني واحد منفرد عن كل مخلوقاته جل وعلا لا يشبهه شيء من المخلوقات واحد اسم مختص بالله سبحانه وتعالى لا يخلق على غيره الله الصمد الصمد اختلفت عبارات المفسرين في معناه لكن المعنى الجامع لها أن الصمد هو الكامل في صفاته الذي افتقرت اليه جميع مخلوقاته فهو الكامل في علمه وفي قدرته وفي رحمته وفي حلمه وفي غير ذلك من صفاته وكذلك هو الذي افتقرت اليه جميع مخلوقاته كل الخلائق تصمد إليه في حاجاتها وتسأله حتى المشرقون إذا كانوا في البحر وما جث فانما فإنما يدعون الله وحده فجل وعلا مرجع الخلائق كلها فالصمد إذن معناه الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد لم يلد ليس له أولاد عز وجل لأنه غني عن كل أحد قال الله تعالى أن يكون له ولده ولم تكن له صاعدة وفي هذا رد وإبطال لمدعته اليهود والنصارى والمشركون اليهود قالوا عزير ابن الله يعني قالوا ان الله يلد وابنه عزيز والنصارى قالوا المسيح من الله والمشركون قالوا الملائكه بنات الله فابطل الله ذلك كله لم يلد ولم يولد وذلك لانه جل وعلا هو الاول الذي ليس قبله شيء فهو الأول وما بعده كائن بعد ان لم يكن أما الرب جل وعلا فإنه أول أزلي أبدي لم يلد ولم يكن له كفوا أحد يعني لا أحد يكافئه ويكون ندا له لا في علمه ولا في قدرته ولا في غير ذلك ولما اتخرت عاد بقوتها وقالوا من أشد منا قوة قال الله عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يشهدون، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحساس ريحا هواء من الين المخلوقات هذا الهواء دمرهم تدميرا وهم يقولون من أشد منا قوة والله عز وجل لم لا يكون لهم كفوا أحد وعلم أن كفا فيها ثلاث فرعات كفوان بضم الفاء والواو يعني انها بالواو وضم الفاء كفوا ولا يصح ان تقول كفوا بسكون الفاء وفيها قراءتان اختيان بالهمس مع سكون الفاء وبالهمس مع ضم الفاء كفء وكفء وأما مع الواو فانها مضمومه ونسمع كثيرا من القراء يقرؤونها بالسكون مع الواو وهذا لحظ فأنت إذا قرأتها بالواو ضم الكب كفوا ولم يقل لهم كفوا أحد هذه السوره أقسم النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن وقال لأصحابه أيعجز احدكم ان يقرأ ثلث القرآن في ليلة فشق عليهم ذلك فقال يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تعجز في القرآن يعني في الأجر أجرها كاجر في لوث القرآن لكنها لا تجزئ عن, عن, عن القرآن ولهذا لو قرأ أهل الإنسان مثلا ثلاث مرات بدل قراءة الفاتحة في الصلاة لم لم تجز لأن هناك فرق لأن هناك فرقا بين المعادلة في الأجر والمعادلة في الاجزاء قد يكون الشيء معادلة للشيء في أجه ولا يعادله في اجزاء أرأيتم مثلا الإنسان إذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له نوف وله الحمد وعلى كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة حنفس من ولد اسماعيل يعني عادل عفق أربعة دقائق. لكن لو كان الإنسان رقبه وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الموف الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات ما أجزاء فيجب ان نعرف الفرق بين المعادله في السواق والمعادله في الاجزاء فهي تعجل كل القران في السواق لكنها لا تعجل رسوله القران في الاجزاء ولهذا لو كررها الانسان في صلاته ثلاث مرات لم تجزئه عن الفاتحه والله مرضه.